أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إذا نواصل شرح نغمة الأغاني ولعلنا هذه المرة نوجز آخر ما كان قد توقفنا عليه هو ذم البدعة وذاك في العام الماضي حيث عرفناها وذكرنا ذمها من القرآن. وتوقفنا عند هذا بينا قبحها عقلا ونقلا من القرآن الكريم وتوقفنا عند هذا ثم في آخر مجلس راجعنا فقط تعريف البدعة وحقيقتها وكيف تكون ومتى تسمى بدعه لأنه ليس كل ما كان مظاهيا للشريعة يكون بدعة وليس كل ما كان أريد به وجه الله يقال له البدع ولذا نواصل الآن في ذم البدعه من السنة النبوية الشريفة فمما أثر ما جاء في صحيح مسلم رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يقول أهل العلم إنه ثلث الإسلام ثلث الإسلام فالإسلام دائر بين ثلاثة أحاديث أما الحديث الأول فهو حديث إنما الأعمال بالنيات لماذا لأنه جمع لك كل قصد تقصده في تحركك وسكونك فإن كان لله فهو المعتبر وإن لم يكن لله فليس فيه الأجر وايضا حديث عائشة رضي الله عنها هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لأنه جمع لك كل ما هو مخالف لما جاء به الشرع فهو مردود صغيرا كان أو كبيرا واختلفوا في الحديث الثالث منهم من يقول من راى منكم منكر منهم من يقول الدين النصيحه ونحو ذلك فهذا الحديث من عمل عملا أي من عبد الله بعبادته ليس عليه أمرنا أي ليس كالذي أو هو ليس من الذي أتينا به أي في القرآن والسنة فإنه بدعة فهو رد قال العلماء هو رد إما عليه في الدنيا فهو مردود لا يقبل وإما هو رد أي عليه يوم القيامة بالوبال والعذاب هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد وأيضاً من الأحاديث ما كان يفعله أو يقوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وفي كل كتابة لعماله أو لملوك الأرض ونحو ذلك في بعضها في بعضها يعني في بعض رسائله وليس جميعا وهو خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها وهي رواها الإمام مسلم وغيره من حديث جابر وغيره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار المحدثة من أحدثة الشيء إذا أتى به جديدا فالإحداث هو أن يأتي الإنسان بالجديد ومنه سمي الحديث حديثا لأنه متأخر عن القرآن الكريم فهو جديد بالنسبة للقرآن الكريم والمراد بالمحدثات هنا البدع لأنها جديدة عن الإسلام لم تعهد ولم تعرف في القرون الأولى في زمن رسول الله وفي, وفي زمن أصحابه أيضا من الأحاديث الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من يعني أيضا له طرق أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له الأجر مثل أجور من يتبعه من دعا إلى الهدى كان له الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وهذا حديث على طالب العلم أن يعتز به وأن يفتخر وأن يعتني به لأن الواحد منا في هذا الزمان مهما قام بالأعمال الصالحات فهو مقصر مهما فعلت من العبادات فإنك مقصر وإن قمت الليل كله أو صمت النهار كله وتصدقت بمالك كله فإنك مقصر فالمخرج الذي يجعلك من المقربين ومن أصحاب الفردوس هو دعوتك إلى الهدى لأن بذلك تتكاثر الأجور وتتوافر حتى يصير لك أجر الصحابة فأجر الصحابة ليس بقيامك الليل تحصله وليس بصيامك لأن ذلك منك ضعيف جدا في حق ربنا العظيم وإنما يكون بالدعوة إلى الله فتأخذ أجور الملايين من الناس وتأخذ أجور الآلاف من الناس فتصل بذلك إلى جنة الفردوس ولهذا في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأيت إخواني فقال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي وإنما إخواني من يؤمن بي ولم يراني في روايات نعم فقالهم من يؤمن بي ولم يراني والمقصود هو نحن إن شاء الله تعالى ولكن هذا المقام لا يأتي بالأجر اليسير إنما بالأجر العظيم جدا الذي سببه الدعوة إلى الهدى قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله, ومن دعا إلى ضلالة وهذا عكس الأول كان عليه الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا والمراد بالضلالة هنا هو هي ما فسرها رسول الله في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ألا وإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلال ففسر الضلال بالبدعة وهنا من دعا إلى الضلال ليس إلى المعصية وإنما إلى البدعة لأن البدعة هي ثاني منزلة بعد الشرك بالله الشرك بالله ثم بعده البدعة عياذا بالله ثم تأتي بعدها الكبائر ثم الصغائر ونحو ذلك وايضا مما أتى صحيحا ما رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد والسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظه مودع كأن هذا موعظه مودع وسنقف على بعض الفوائد فماذا تعهد إلينا أي ما الذي توصيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسامع والطاعة لولاة الأمر وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيارة اختلافا كثيرة وصدق رسول الله فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله أرى أن نتوقف عند هذا لأنه سيأخذ شرح الحديث منا مجلسا سيأخذ منا مجلسا كاملا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد